فإنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم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 فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفص صدور قوم مؤمنين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 ولمَ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذينَ جاهدُوا مِنْكمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤمِنِينَ وَلِيًّا وَاللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 اليوم من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ كمن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون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 أبناكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقت رفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا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 بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ وقالت اليهود عزير لبن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله الله أن يُؤفَكُونَ إتخذوا أحبَّ رهم ورهبانَهم أرباباً من اللَّهِ الله والمسيحَ بن مريمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إلَهَ وَاحِدَ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 والله عزيز حكيم إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عنده أي يصيبكم أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون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 ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، فإن له نار جهنم, فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم.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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله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 ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.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 فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّهُ وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ الْقَوْنَهِ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ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 ذَلِكَ بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله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 فالَّذِي يَضْحَكُ قَلِيلًا وَالَّذِي يَبْكِي كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا سُورَةٌ سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين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 لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم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 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَمْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ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 الأعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإن عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم اسس بنيانه على شفاجر في فانهار به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 الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان لنا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 من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا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 واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانو وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أو أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحده ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم